الخلاف على المهدي المنتظر حاليا هو ليس خلافا الخلاف على عصمه الائمه اما المهدي المنتظر فالسنه يزعمون ان لديهم ماديا سيأتي يوافق اسمه اسم النبي وكنيته كنيه النبي وسيملأ الارض عدلا يوافقون على نفس فكره المهدي المنتظر التي لا وافق عليها أنا أصلاً